119. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون 110. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولائك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائق شرابه عذب فرط سائق شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري و تستخرجون حليه تلبسونها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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 125. تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها سوأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُمُ ثِقَلًا إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبًا إِنَّمَا تُدْرِى الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 111. وما يستوي الأعمى والبصير 112. ولا الظلمات ولا النور 113. ولا الظل ولا الحرور 114. وما يستوي الأحياء ولا الأموات 115. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ ظَهِيرٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 110. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 111. أولم يسيروا في الأرض فينظروا